قالوا أضغاة أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاهدهما وذكر بعد أمة أنا أنرئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيه الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهما سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى بسات لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قالت زرعوا سبع سنين دأبا فما حصدن فذروه في سنبله فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون اذل ذلك سبع شذاد ياكل قدمتم لهم الا قليلا الا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاص الناس وفيه يعصرون وقال الملك اقتلوني ذي فلما جاء فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالُوا مَا قَطَعُوهُنَّ وَلَا يَذَرُونَ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القادم